ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نطيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تكترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأونة ظل وجهه ظل وجهه مسود ووهو كظيم يتورى من القوم من سوء إما بالشرب أو يمسكه علىه من أم يدسه في التراب ألا تأمَّا يحكون؟ للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وَلِلَّهِ المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من جابه مَا تَرَكَ عليها من جابه ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأقرون تعتو ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فالله لقد أرسلنا إلى أمة من قبلك. فزين لهم الشيطان أعمالهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم. فهو وريهم اليوم. فهو وريهم اليوم. ولهم عذاب أليم. وما زلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي استلفوا فيه الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون